ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار في نار جهنم ما خالدين فيها خالدين فيها اولئك كهم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئكهم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات جزاؤهم عند ربهم جنات أدنى تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عن رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَاديَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقَعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّا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 <تصفيق> ربهم بهم يومئذ الأخبار بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المفروش، فأما ما ثقلت موازينه، فأما ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هي når, og jeg ikke ved, hvad Når, Når Når قالت موازينه فهو في عيشه الراضي فهو في عيشه الراضي واما من خفت موازينه كاثر حتى أزرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم ما لترؤنها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن العين. والعصر، إن الإنسان لفي خصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه امزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ما له اخلده يحسب ان ما له اخلده كلا لينبذن في الحطمة كلا ليمبذن في الحطمة وما أدرى ما الحطمة نار الله نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم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 جارة من سجني، فجعلهم كعص مأكون. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش، لإلاف قريش إلاف رحلة الشتاء والصيف.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 فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ الماعون ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون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 بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلان رذت لهب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 ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة